عَلَا أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ظَنّhum يَقْضُونَ وَيَدْعُون حَ أيُّلامُ خُيوَاهُ ما هو الذي يوا يَوْمَ يَنْجُرُ ٱلرُّجُومَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ صِرَٰخًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُدْعَوْنَ ارْفَعُوا أَقْوَامَ الذِّلَّةِ قَامُوا فَمَ فَذِكْرِيَ يَوْمَئِذٍ لَّذِكَانُ يُعْذُبُونَ بِهِ اسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ sa